صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد أيها الفضلاء في السنة الثانية من الهجرة خرج أبو سفيان بعير لقريش قيل في جمادى الأولى وقيل بعد ذلك في قافلة ضخمة قيل مكونة من ألف من الإبل، وكما تعلمون قريش تاجرون إلى الشام وإلى اليمن، كان أبو سفيان قد خرج بهذه العير إلى إلى الشام، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه فأراد أن يعترضه ولكنه فاته، وكان هذا. في غزوة العشيرة التي تقدم الكلام عنها في الدرس الماضي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونه يتحسسون له الأخبار ليعلم متى تعود هذه القافله وفي رمضان من السنة الثانية من الهجرة جاءه أحد هؤلاء الذين أرسلهم يتحسسون له الأخبار وهو بسيسة هكذا جاء في صحيح مسلم. وإن كان أهل السير يقولون هو بسبس بس ابن عمر الجهني. قد ذكر القاضي عياض أنه أنصاري، فلاعله حليف من لعله حليف ل للأنصار. بكل حال أتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر العير وأنها قد خرجت من الشام متجهة إلى مكة. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه وقال لهم إن لنا طلبه فمن كان ظهره حاضرا فليركب فاستأذنه بعض الصحابة ان ياتوا بظهورهم من عوالي المدينة المقصود بالظهور يعني الإبل والخيل التي يركبون عليها فلم يأذن لأحد قال من كان ظهره حاضرا فليركب وكذلك من يستطيع السير فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يأذن لهؤلاء ان يأتوا بظهورهم أولا لأنه لا يريد أن تفوته هذه القافلة كما فاتته في ذهابها إلى الشام والأمر الآخر يريد أن يفاجئ أبا سفيان بغتة دون سابق علم له فخرج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يعني قيد 314 وقيل 15 وقيل 17 إلى 19 يعني ما بين العشرة إلى العشرين بعد بعد الثلاثمائة أكثرهم من الأنصار يعني حتى أن قرابة ثلاثة أرباع الجيش من الأنصار فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج حدث الصحابة وقال هذه عير أبي سفيان قد أقبلت فسيروا لعل الله أن ينف ثم استشارهم قال اشيروا علي فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالإعراض هنا أنه أعاد السؤال مرة أخرى أنه أعاد السؤال يعني لم يكتفي بجوابه طبعا لا يمكن أن يتقدم أحد بين يدي ابي بكر رضي الله عنه فالصحابة مذعنون فلما تكلم أبو بكر وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تكلم عمر فلما تكلم عمر وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تكلم سعد بن عبادة وقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض بها البحر لخذنا بها البحر ولو أردت أن نبلغ بها برك الغماد لبلغنا بها برك الغماد فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بمقالة سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج سيد من سادات الأنصار وخرج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الموقف بعضهم يذكره في حال استشارة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي ذكرها والذي يظهر والله أعلم أنها كانت في هذه المرحلة لأن كثيرا من أهل السير يقولون سعد بن عبادة لم يشهد بدرا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم له منها واعتبره شاهد لها لأنه كان معذور المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتطلب عير قريش التي مع أبي سفيان وأبو سفيان رجل من الدهاه ما أرسلته قريش مع هذه القافلة إلا لأنهم يثقون بعقله وقيادته فلم يكن مغفلا أيضا فكان يرسل عيونه يتحسس الأخبار فجاءه الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأرسل مباشرة رجلا من غفار يقال له ضمضم بن عمر الغفاري أرسله إلى قريش استاجره لهذا الأمر قبل أن يأتي ضمضم إلى مكة رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في إسلامها لكنها كانت في مكة في هذه الحال يعني إن كانت أسلمت فبعد هذه, هذه السنة المقصود أنها رأت رؤية أفزعتها فأرسلت إلى العباس بن عبد المطلب وهو أخوها أرسلت إليه فلما جاءها قالت إني رأيت رؤية أفزعتني قال وما هذه الرؤيا قالت رأيت كأن, كأن رجلا اتى يستصرخ حتى وقف بالابطح ثم نادى وقال انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث فاجتمع الناس عليه حتى دخل المسجد فما لبث أن كان على ظهر البيت فاعاد أعاد هذه المقالة ثم أوفى على جبل أبي قبيس ثم أعاد هذه المقالة ثم أخذ صخرة فألقاها فأتت تهوي حتى كانت في أسفل الجبل فرفضت يعني تفتتت ولم يبق بيت من بيوت أهل مكة إلا ودخلها فلقة من هذه الصخرة فقال انها لرؤيا فاكتميها ولا تخبري بها أحدا قالت وأنت فاكتمها أيضا ولكنه في اليوم الثاني لقي خليلا له من قريش وهو الوليد بن عتبة بن ربيعه فتحدث معه فما لبث أن أخبره بهذه الرؤيا ثم إن الوليد أخبر اباه عتبة ثم إن عتبة أخبر أخاه شيبة ثم انتشر الخبر فتسامع أهل مكة بهذه الرؤيا وبين كان العباس يطوف بالبيت وكان مجموعة من قريش جلوس وفيهم أبو جهل فقال يا أبو الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل علينا فلما فرغ العباس أتى فقال ما هذه النبية التي خرجت فيكم يا بني عبد المطلب قال وماذا قال رؤيا عاتك قال فأنكرتها فقال لم تلبثوا يا بني عبد المطلب أن ادعيتم أن فيكم نبي ثم ما لبثتم أن ادعيتم أن فيكم نبيا إنها قالت في رؤياها انفروا لمصالحكم في ثلاث وإنا متربصون بها ثلاثة أيام فإن لم يأتي شيء كتبنا كتابا أنكم يا بني عبد المطلب اكذب بيت في العرب قال فوالله ما كان مني اليه كبير شيء يعني ما رديت عليه رد يشفي الغليل ولكني انكرت الرؤيا قال فلما رجعت الى بيتي اجتمع علي نساء بني عبد المطلب اللاتي في مكه فقلنا اقررتم لهذا الفاسق أن يقع في رجالكم ثم ما لبث ان إلى الى نسائكم ثم لم يكن منك غير فترد عليه يقول للعباس قال والله لقد فعلت وإني لم أرد عليه بكبير شيء ولكن سأتعرض له فإن عاد لمثلها لأكفين لكنه قال فلما كان في اليوم الثاني وهو اليوم الثالث للرؤيا قال رأيته وكان رجلا حديد البصر حديد الوجه حديد اللسان قال فأقبلت عليه وأنا أريد أن أتعرض له لعله يعيد مقالته التي قال قال فلما اقبلت عليه واذا هو قد ذهب مسرعا يقول فقلت في نفسي ما لهذا الخبيث اكل هذا فرق مني أن, ان اشاتمه قال واذا هو يسمع ما لم اسمع واذا ضمضم ابن عمرو الغفاري ينادي في الناس وقد شق ثوبه وجدع انف بعيره وهو يقول اللطيمه اللطيمه يا قريش ادركوا عيركم فان محمدا قد خرج ولا اراكم تدركونها قال فشغله هذا عني وشغلني عنه قال واجتمع الناس لهذا الأمر العظيم واخذوا يتوعدون ويقولون والله أظنها محمد كعير بن الحضرمي والله لا ندعها واجتمع الناس ولم يتخلف من أشراف قريش أحد من المشركين في مكة لم يتخلف أحد إلا أبا لهب أرسل مكانه رجلا لدين كان عليه وأميه بن خلف أراد أن يتخلف أميه بن خلف وهو أيضا من سادات قريش أراد أن يتخلف وسبب إرادته التخلف ما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن سعد بن معاذ كان صديقا وخليلا لاميه بن خلف من قبل الإسلام وكان اميه بن خلف إذا أتى إلى المدينة نزل, نزل على سعد بن معاذ وهو سيد الأوس كما لا يخفى وإذا أتى سعد بن معاذ إلى مكة نزل على اميه بالخلف وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن معاذ معتمرا فنزل على اميه ثم قال له يا أبا صفوان انظر لي ساعة خلوة لأطوف بالبيت قال فلما كان في نحر الظهيرة قال تعال وبينهم يطوفون او هما يطوفان بالبيت لقيهم أبو جهل فقال من هذا يا أبا صفوان قال هذا سعد أبي قال إنه ليطوف بالبيت آمنا وقد آوى الصباح والله لو لم تكن مع أبي صفوان لما عدت إلى أهلك سالما فقال سعد بن معاذ بصوت مرتفع والله لئن منعتني هذا لأمنع عنك ما هو أشد عليك من هذا تجارتك إلى الشام من طريق المدينة فقال اميه بن خلف أترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي فقال دعنا منك يا اميه فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال أفي مكة قال لا أدري قال ففزع لذلك فزعا شديدا ثم رجع إلى أهله فقال يا أم صفوان أما سمعت ما قال سعد إنه يقول إنهم إن محمد يقول إنهم قاتلوا قاتلي فلما جاءت هذه الحادثه قال لن اخرج من مكه بعد ما سمع بهذا الخبر لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب وان ما يقوله سيقع قال لن اخرج من مكه فلما وقعت هذه الحادثه قال لن اخرج فلم يزل به ابو جهل يقول انت خلفت يا ابا صفوان وانت سيد اهل مكه لن يخرج احد فلم يزل به حتى اقنعه بالخروج واخذ بعيرا قال لاخذنا اسرع بعير في مكه لافر عليه فخرج حتى قتل في المعركة كما سيأتي إن شاء الله. المقصود أنهم خرجوا كما وصف الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين خرجوا بطر ورئاء الناس ويصدون عن سبير الله والله بما يعملون محيط. هذا وصف حين خرجوا. أبو سفيان سلك طريقا مختلفا. واستطاع ان يتخلص بالقافله حتى أمن عليها من لحاق النبي صلى الله عليه وسلم فارسل إلى قريش وقال اني قد استنقذت القافله ولم يعد عليها خطر من محمد ولا اصحابه فعودوا فتشاور اهل مكه من قريش فقال بعضهم نرجع ما دام العير سلمه لماذا نقاتل وقال بعضهم بل نقاتل وكان يتزعم هذه الطائفه ابو جهل قال والله لا نرجع حتى نريد مياه بدر فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني لنا القيام ويتسامع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا وكان رئيس بني زهرة الأخنس بن شريق وهو من ثقيف لكنه كان حليفا لبني زهرة وكان رجلا كبيرا مطاعا وشريفا فكان رئيس هذه المجموعة التي كانت في الجيش وقريش خرجت بأكثر من ألف مقاتل يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج بثلاثمائة وأربعة عشر رجلا وقيل أكثر لكن دون العشرين وما فيهم فارس إلا رجلا الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود فقط ليس معهم أحد معه من الخيل إلا اثنين وقريش خرجت بمئة فارس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وليس معه من الإبل إلا سبعون يعتقبها الثلاثة وقريش خرجت بعدد كبير من الإبل فلما قال الأخنس بن شريق لبني زهرة قال لا شأن لنا في القتال وقد استنقد الله عيرنا فلنرجع فرجع بهم فاغتبطوا برأيه ومشورته فلم يزل فيهم مطعم بعد ذلك لأنه أشار عليهم بما كان فيه خير لهم ولم يتخلف من قريش إلا من بطون قريش إلا بني عدي لم يتخلف من قريش إلا بني عدي ما خرج منهم أحد في هذه الغزوة ثم أتت قريش لما ارادوا ان يذهبوا بداوا يتشاورون قالوا ان بيننا وبين بني بكر خصومه وقتال وحروب نخشى ان يخالفونا الى اهلنا فاتاهم الشيطان في في صوره سراقه بن مالك وسراقه بن مالك من من زعماء كنانه فاتاهم وقال انا جار لكم يريدهم ان يخرجوا قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ثم سيأتي تكملة الآية في بعد الهزيمة إن شاء الله فخرجت قريش وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش ووعده الله عز وجل إحدى الطائفتين, إحدى الطائفتين إما أن يهزم الجيش إذا جاءه أو يغنم القاتلة ولكن الصحابة كانوا يريدون القافلة، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله عز وجل يريد شيئا، وهذا لنعلم أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، بشر كغيرهم يريدون أن تكون الغنيمة بدون قطع. ولكن الله عز وجل حكيم وهذا فيه مزيد امتثال لأن القتال كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذه طبيعة البشر وكونهم يخرجون طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يجدون في هذا مشقة ولا يريدون القتال هذا مزيد أجر لهم إن شاء الله فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتمنون أن تكون الطائفة الثانية التي بدون قتال وارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه يستقون له الماء فوجدوا رجلين من قريش يستقون الماء ايضا لقريش فاخذوهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه فاتوا بهما واخذوا يضرب يضربون هذين الرجلين ويقول من الذي معك فيقول هذا الجيش معي فيهم أبو جهل وفيهم امي بن خالف وفيهم فلان ويعدد له من في الجيش فيضربونه يريدون يقول معي القافله التي ما فيها قتال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا ضربوه قال نعم هذه القافله معي وابو سفيان فاذا فرغوا طلبوا منه تفاصيل اكثر قال انما معي ابو جهل واميه بن خلف وعتبه وشيبه والوليد وفلان وفلان فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه قال انكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم من معك؟ قال معي الجيش قال أين هو؟ قال خلف الكثيب قال من فيهم؟ قال فيهم عبو جهل وفيهم طبعا هو عمرو بن هشام وفيهم أميه بن خلف وفيهم عتبة بن ربيعة وفيهم شيبة بن ربيعة وفيهم الوليد بن عتبة وفيهم عقبة بن أبي معيط وأخذ يعدد أشراف قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكة ألقت إليكم بفلذات أكبادها يعني خلاص ما تركوا أشرف منهم في مكة ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والآن تعين القتال فاستشار أصحابه فتكلم أبو بكر فأحسن فدعاه له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشير علي أيها القوم فتكلم عمر فأحسن فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشير علي ايها القوم فقال سعد بن معاذ حين الخروج من المدينة سعد بن عباده وهنا سعد بن معاذ وهو سيد الأوس فقال كانك تعنينا يا رسول الله قال اجل قال فلعلك تخشى أن نقول إنما نحمي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وليس علينا أن نحميه اذا خرج منها لا تظن هذا فاني أتكلم وأجيب عن الأنصار يا رسول الله وعثت إلينا فآمنا بك وصدقنا بك واتبعناك على الهدى فامض يا رسول الله لما أمرك الله به والله لو استعرضت بين البحر فخذته لخذناه معك ولتجدنا صدق في اللقاء صبر, صبر في الحرب يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت واعط من شئت ودع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت وما أخذت منها فهو أحب إلينا مما تركت والله إنا لنرجو أن تقر عينك بما ترى منا فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعرف موقف الأنصار العام الانصار تعهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالحماية في المدينة قالوا نحميك مما نحمي منه أبناءنا ونساءنا أما خارج المدينة ما تعهدوا له بذلك ولكنهم الأنصار فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فوالله لك أني أنظر, أنظر إلى مصارع القوم ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء بدر ونزل في أدنى الآبار من جهة المدينة فجاءه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر يعني أتاب الوحي أم هو الحرب والرأي والمكيدة قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة قال يا رسول الله فان هذا ليس لنا بمنزل انهض بالجيش حتى نكون عند آخر بير فنشرب ولا يشرب القوم نختار من هذه الآبار ما يكفينا ونغور ما عداها فنشرب ولا يشرب القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانتقل بهم إلى العدوة والمقصود بالعدوة هو المكان المرتفع في طرف الوادي قال الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى تفاصيل هذه المعركة الشهيرة التي تعتبر معركة فاصلة من معارك الإسلام اسال الله بمنه وكرمه ان يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين